فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتقنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فدا لا تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولا كل يبل وبعبك والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيجزيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه نعرا فاهلهم يا اي الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويكبث أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 ناه مثول له، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك ماهم فلا نصر لهم.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 وأنهاهم مماء غير آسن وأنهاهم من لبن لم يتغير طعمه وأنهاهم من لبن لم يتغير طعمه وأنهاهم من خمر لذيذ للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه كمن هو خالد في نار و سقم ماء حميما فتقطع امعاءهم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 الذين طبع الله على قلوبهم وتبعوا اهواءهم والذين بدا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أَهَلْ يَوْمَئِذٍ عَرَّانٌ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْتَ فِيهِمْ دَغَسْتَ فَقَضِزَ أَشْرَافُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يغلم متقلبكم ومثواكم ويقول ذين آمنوا لولا نزلت السورة فإذا أنزلت سورة مُحَكَّمة وذكر فيها الختان رأى ذل الذين في قلوبهم مرض يوم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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسحط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله ام حاسب الذين في قلوبهم مرض الا ان يخرج الله اضغانه ولنشاء اولى اريناكهم فلعرفتهم بسمائهم وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَغْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا ما له؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا يغفر الله لهم فلا تهنو وتدعو. إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهن وإن تؤمنوا أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخنوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنبعكم